فما استقاموا لكم فاستكيموا لهم إن الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم قلوبهم وأكلم اشترهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سادوا وكانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوْلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوُوهُ إِن كُنتُم